بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وصل ومبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى درسنا وصورة البلد لقبل آمه إلى صورة الليل آخر كذا إن شاء الله صورة البلد وصورة دي ترتيب ترتيطة الكريم كريمكا أيدها دنوال لباعتنا سورة دنوال مكية ويا بلا خلاف بسم الله الرحمن الرحيم الله وحده لا إقسم <تصفيق> وحنا كل بهذا البلد مجالد المكا والحال أن تعدي ونحل الادحدة جنته النبي الله محمد بهذا البلد مجالد والوالد وحده لا يبان كل عارن إياه ولده وحده لا ي لقَد خَلَقْنَا الْإِنسَانَ دَتْ كَوَانَ أَبُورِ في كَبَدِ لِبَانَ كَأَبُورِ dib inu dhax socda lagu abuuree ayaa xasabuma wuxuu uumaleen يقدر yaqdir inu nukareen ale du shi sahadu hadna ina nukareen wuu uumaleen oo laga taqfronay yaqoolu wuxuu dhahi markii la yilaa waru waa sideed aalagtu waxaan bixiyay maala luba ta xoola fara badan baan bixiyay xoolaadu fara badan baan bixiyay ay xasabuma wuxuu uumaleen alam yarahu شرفتي سأرنا بقول ده حشو. مركو أن تحل بهذا البلد. تفهصير بدن بيكبر حيان. قل يا أن تحل الحلال بعث هاي بهذا البلد واحد دونته. والدجال بات كذي ذكرت واحد دون تات سمين. وحاقو أنا أكسر وأن تحل آدم بقالة ندحدقن بقالة نقول أرنا يا نبغا دحدقن. وعلى وشرفه والدي وما ولده. دباعيد وآدم يدري يديس. لكن العام بق كفى عن وح واحد asa qudratii allah moqata tad kan isla laye khalqiga ni isla laye wa qudrat allah markaa wuxuu allah ku dhaato maqsuuma calayku waxa weeye insaan marka dibka marka هو macnuhu way kulli haddu dib ku jiro akhirha u dhibtoma weey marka ma wuxuu u maleeyn insaanku inaan ahadna awado lahayn qaban kara marku wuxuu doona sameeynayo wuxuu dhahi markii layda war waa sida oo xoolo الله سبحانه وتعالى نار تاسوينه ونار في كبد ينتو حوي الدباه تها لود حبوريه ولي الدباه توم بودح سعد بن ادم وحد بالعانيه مركادات كلي بدي بتامي آخر وش قاي سوي معنيه لا وسموه حن كلنا بهذا البلد مجالد المكاء شرف بطنه وأنت أذقونا حلن أديح دقتهاي بهذا البلد مجالد أديح دقتهاي مجالد مر كان كلنا رنا iyo walidinki wax dhalay iyo waaliduhu waxu dhalay waxa Allah wixii wax dhalay iyo waxii dhalay waqooda Allah muqanaysan Soomaad waxan islaalayay laqad khalaqna al-insaana dadka waxan dib baan ku abuurtaa dib baan waxu umalayn insaanku Allah yagdir ina nu awuduleh karta inayna jirmiy lata marku dibki wa يقول وحده مركي لي لا وروا كوسيد اهلك سوحان هلاغي انبخي ما لون ما لبدن وفر بدن با مخي ما ايقا ما قن ايحسبوا ما وحو املين يره احد عني نركي مركي لي مال بدن با مخي مينو كليغي يهو املين ولدينا اركين لم نت علميان له إنسان كعينين لبد ود و أركه اركو لسانا عرب و كالو iyo wa shaftayn laba bishimood oo arabka cuntada iyo wuxu calalinyi wuxu cabay ya arabka iyo bishwaa iska kaashan waadeenaa waanu kala cadeynay ana jeeyay labadi wado waanu kala cadeynay labada wado waddadi sharkii waddadi xeq Allah subhanahu wa ta'ala labo indhood indhaha yaryar ka obiyaha gudahaada intay soo galay markaas haddii halka aad dhowrto imisa arabkan marka ruux qofku wax cunayo arabka arabkiga bishmaha iska kaashan oo calalin arqiga bishaha iska kaashan unguriga markaasu liqoid koronto leeyahay ungurigu fuusla dur leeyilaa wa arabku waa ajeeb wey marka xadiisul qudsi baa wuxuu yahay in laan ku sameeyay in laan galbano yaa labadan baalba loo yeelay wixii xalaal ku dhowr wixii xaraam ah aysa إلا قلباً يكون سميه عرباً كوا أبوري أدكو انتفاع عيسو وحي حرامة كإلالي وحي حلالة كهدل وحي حرامة كإلالي أفكاق الدبال مرك حديث <تضحك> القدس الله حليها لم نجعل مياناً أصمين له إنسان كعينين لو قيمة بضن أو لساناً عرب يوشافتين اللب بشمات ألم نجعل اللب يدران يو لسانا عرب اللب بشمات وهديناه أكل أن, أن أكل عداين أن الجين اللب يودن وأن أكل عداين وضد الشرك وضد الخير فلخص عمل عقابته صير تمحول ما رلاية صير تمحول الجل رلاية وصير ضاعدي عبادته وصير ويو عمل عقابته إنسانك sheer samhu la marila yahay aqabadi waat uma adraaka maxaad ku ogtaahay mal aqabato aqaba waxa tahay waxyabee bariiga ugu weynaa idaacada fakar raqabatin qor lahaysto fakinteed oo doonimo ka fakiiso qudin fi عرّد نعو الصاحب والنلخ كل عي قلت لها ثم كان دين نعو من الذين كانوا آمنوا مؤمنوا وتواسعوا يسو الدردارم بالصبر نبات هذا المركي دعوه كده السبر وتواسعوا يسو الدردارم بالمرحمة ويسو الدردارم الرحمة تدك الحليسي إسون الحريثات وردك الله الحريث وردك الدولي الدال وردك الله صبر وردك الله kulaykha saabuun leen Allah subhanahu wa ta'ala wu filayhi bani aadam ka la nimeeyee ee wakh wal baloosamay ciir samhuu la marilaay ciir fi wa ciir wakh bixinta iyo wakh quudintu wax adag oo dhanba ciir maalinka chaa u saahiba agoon qaraba dad ama miskin arrar dhaay aad qoodiso dabadeedna U kamid noqdo mu muuminiinta isud dararta sabr iyo raxmad wad dadka loo naxariiso war dadka ay sunu naxariisa qofka caasiga ah oo naxariisanta soo qabato walaale bal kale bal maashan in ku yel qabaysan hoos ka gali marka marka danbo hoos ka gali wada duhan xusuusna beeriga gunada joognay nin weyn oo hantii jirin aduusan ussasabay nusus salaadib bilaw walita ma do weeyayo marhamad baa loo moosiya falaqta amal aqabta uma mal adonimada أو إدعام قودين وفي يوم اللقوديني مسقوة قادشة وصاحبة جتيمة أغن هذا مقربة قرابة صاحبة أو مسكين هذا مقربة عرارة صاحبة نحن نحن نحن ثم كان دائما كمد نقضين نحن سيئة من الذين كي آمنوا ومؤمنوا وتواسو إسدار دارم بالصبر دار الصبر. دا عدل لغو السبر مع سيادة لغو السبر بلاي ذا لغو السبر وتواسو إسدار دار بالمرحمة الحريس الإحداثة أولئك كواس أسحاب الميمنة وأمدك أصحاب تادي كوا كتاب كذا كو مديك اللي وقد ني بيوه وي والذين كوا كفروا هي كقالوا بي. بي هم يجو أصحاب المشامتي بيدح ذا أصحاب تادي وين كتاب كلا جسنا مو رأي دارين عليهم دش دا واضح نار والنار موسدة أو أو كو السدائع له أو حبيه أو أصحاب الميمم ومدك ت أصحاب تي الكتاب كذا كفروا تلاقيه زين والذين كوا كفرو كجالوا بآيات العيد هذا كجالوا به هم يقو أصحاب المشامة وبيذح ذا أصحاب تولا كوا يعني أش مش آم حمام بيصاحبهم عليهم دشوا ذوحا نار نار مؤسدة لقط سورة الشمس وسورة سغاشن يكو بات آياتا دونا يشن سورة دو بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والرحن قد دارت اي وضحاها افتينك ودقمد دايحا قد دارت اذا تلها قرخدا marku raaco 17 ko hore e bisha qorxda ومبأي سوهم موقن والنهاري ما لنتهم كرنا إذا جلها مركو افتيه أو افتي جلها ذو حويه مركو فيده أو افتين كان كرنا إذا يخشها مركو خلقه الدبالة والسماء سوادا كرنا وما بنها أحد كيد ماذا أصله وحاله إذا ما لا يعقل الله يستعمله الله نسدي ذو علمي, علمي وحوي الله وحويه الله سبحانه وتعالى ومن من, من بياقك الله يستمع الله أنا من بله يستمع له مركب إيش هو وما باليه بمعنى الذي هو والأرض لون كان كل وما ضحها أحد كيف ذيء والنفس النفس كان كل وما سوها أحد ك كامل يالي أفعالها كوه فجورها فاجر مدي وطقوها عبستي قذف لحم زكاه وكوحل الله هو كل أرتمي شمس ضيء كذا ضيحة الشمسضة راعي ما لنت يومك يفيده أشادوorden يفيدو إفتي مسو هب إنكumorكو أشادوorden دبالة سماذي أحد كيد ساي أرضوذي أحد كيد بلادي كي كامل كده جاي فجوركي يتغذى قد أفلح من زكها من زكها نفتي سكيد ظهري أو شركة ومعصية كإلالية وقد خاب وحاهاه من دسها قفك وسخي الله سبحانه وتعالى سأسئلنا وقلت من زكاها بلند زكاها وحاها النفطة يأتي شركة يأتي حمان يأتي حسد يأتي معصية كالدهيرتك لا تقول الله تقول دهيرتك توحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلاف تقول دهيرتك ويأتي النفطة لبعض تومها يستطيع النفطة والشبت ما كنا أرتبو الليل والضحى إفتين كذي والقمر الضيح كنا إذا تلاها شمسا ضمر كل راعه ثق كذن بين والنهار ما أنت كنا إذا جلاها مركو خلقه قدر في ذو إفتين جنات والليلة بين كنا إذا يفسها خلقه مركو ضباله والسماء السواد كنا وما بنها أحد كيد الساي والله والأرض أرضنا كنا وما تحاه أحد كيد بلادي والنفس النف باقول نار توما أحد ك كامل يالي وفألهما كهنوني فجورها فجيمدي وطوىها عبسيدي بلله بذي بتصي ومتخذنا مركار راعي قد فلاح وحال يباني من زكها نفط قفقي ظهري وضاعية توحيدك ظهري وقاب وحهوري من دسها قفقي وسخيي شرك معسيك وسخي ووسخ كذا بدوي بيني سموت وفاسموت بالذقواها بسوى الذقواها كبير كذا درتي يك رسولك لا درء بيني إذ وقت بايت إن بعث بودي أشقها كي وأيان ذرا كذاب بن السالف فقال الله محقويد في الصول الله يصول الله صلى الله عليه وسلم انك صالحها ناقة الله احذروا كذك هذا ناقة الله الله يس يوصقها وراب كذا بياي كعبيس Omdat pairämme hälyä ja näe kymm yapmış ja a tästä voi. Krist关aisu weigh Elena tai ne'veajalleja aina. Korin ask grammatioen. Juona ast Bee televisано� sä thevät hyvä Absolutely. أ Olen kuulevatitus mystical warmtide, ja ei hyvä näytä tidovaatinyaille. Laita kun khalan mudu waxay qisadu way dheereed ee waxaa la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 أنا جالس يدو دانو نقول في أقوى كلا يصور راعي، هالشيء بيوددد أوجله، إنتي جوين بيجورعه، بركان ساله ثلاثة أيام، صدح معلومات عن عذاب وما هو البس يهارلو نقول، عذاب على موجين أيار كيا، ثلاثة سالوه حاله، الله وحليه هاي، كذبت ويبني ثامود الرسول بذقوها بسبب تقواها كبركته درتي اذ وقت ان بعثه بودي اشقها كيوقا اياندرا مكن باديها توقنا ما شنو بودي دا ويدين بعص واه الايدين بعصو هذا هلكنا ساومه اكي كي با بودي اذ وقت ان بعثه بودي اشقها كيوقا فقال اللهم رسول الله رسول الله و يقول الله إحذر ناقة الله ورهل كأشك الدكتور هذا يوشقها وراء كذا يسقى بيسه فكذبوه ويبنيين فعقره هذه بقوم جوين وينجوا رعين فدم دم الله دم بكدجوها لعليم تصادر ربهم رب قد بسوي ذنوب فسواها نلقوا الله يخافكم عقبها ضبع أقبلها كما بغيت. صورة تولي، وصورة دي يكوبات. آية ذه هذولا، وكوب يلباتها. آية ذه هذولا كوب بسم الله الرحمن الرحيم. والليلة هبين كم كنارثي إذا يخسر مركو دباله خلق غوردن دباله. والنهار مالين كم كنارثي إذا مركو إفتيه وما خلق الذكر والأنثى وحلبية waa haddii ka abuureey baan ku dhaartay in saayakum amalkinu lashata wakala tagsan yahay wad kalduwada isku amal maaysa ku amal hunaay ku amal fi'ani ku nooc أحد كي ري الذكر والأنطالب يددق أحد كي ري ما قلت نارته الله عمل كنوك لدويني هاي اسكوا عمل متى مركو حال يقول ليه عمل كفيا عن راع والليلة هبين كان قلت نارته إذا يخشى مركو الضباله والنهار مالي كان قلت نارته إذا تجلى مركو إفتيمه وما أحد كيبا قلت نارته خلق الذكر والأنطالب يددق أبو ري إن سعيكم عمل كنوك لستة وكلا تكثنيه فأما من عداء قفكي بحية مفعولك باجوان أما من عض قفك بحية وحي اللي يقولي هي, هي أو حقه وذكدي ع عادي يوحوا الباب بحية وحي لقنت به أن لا يمد أنت أودي سأ أودتقا الله كبقة أودصدق رميا بالفسناء توه نعس الله إله لله فرميا فسن يسيره حن يسهل لرسلاته فضت يعني وإله وافتين تخير كلام بإله وافتين وحلوا ذلك كخيرك الا انتاسا فضوده تاسلوا ساله واما من بخيل قفكي بخيله وحبيسه اللي يدي الله قل هاي الطاعة دي يذكر عن الله الله ككافتمه هو كذب بيني بالحسن الله إله إلا الله وتوحيت كبيني فسن يسيره وحان أفضذين للعسرام وما يغني كمكافيه عن عكس المال والملك إذا ترد من القالك تعول وما يغني من ذهب حق وحقي سمالو مالك شيء اذا تدد بلكو هلاك سمو او قيامتها ومالكوا ادونك كو دقي وخبو تريماي فاما من اعضا قفك بخي و وخي لغا ربي او وتاقا الله كبقي وصدقه رمهي بالحسنات وناكسا فسنيسيله حن اساله وفضلن ليسرا مده فضد مده ديبك ير اي معان ان ديبك لهين خيرك وما من بخل قفك لا بخيل وخي لغا ربي و استغنا كافتو مي اون الله بو باهن و كذب بيني بالحساتي و ناكسني دو لا اله الا الله بيني فسنيسيرو حنوسا للعصره تي وَمَا ديبك وما يغني وإن الله نحن نسكنا الله الأخيرة والأولى لا بدأت أنك أسكلاب أليه إن الله الأخيرة والأولى لا بدأت أنك أسكلاب أليه سبحانه وتعالى يعني مرهد لبأت أنك أسكلاب أليه الله أخيره ويدي سوي و الله نار النار تلذى ليس وما يغني كمدهق يعنو هكي سماله مالكيسو. إذا ترد مركوه لا إن علينا دو سيادة للهدى هنوباء، الله نوحان سُبْنات للآخرة أخيرة والأولى. لا بد من أن يتكلم. تي لا بد بهدوء لا ليه لا يصلها ملجئ إلا الأشقاء كأيام كذرن ميوكوك الملجئ. الذي كذب حق بني وتولى جسدي. والسيجنبها وح ك هي عبدا بناء لك بقي، الذي كي يتي ماله حوله سبعية يتزكى يسوع إصلاحه ريا، وما ل أحد أحد عنده من نعمة أبال تجاو كأبال مرن يوم إلا بتغير به العلا، أيضا وحاء علماء يسقوا فصين أبو بكر سديق وياه، نكسر ذا يالي حوله سبعين سري، وحول ببعين سري يسوع عدنا أبال كدونين أبو بكر سديق رضي الله عنه. Abu Bakr että kuranka on loppusherre. Itsu maa filgaar, humada lissegisomaa. Itsu maa lissegisomaa, hei bi la tasa. Saiba soa uba kermaa. Ai, edäna uba kermaa, niin mä messi, lakin فانذرتكم وحان اذا كدي نارا نار تظاهرسه لا يصلها مغلو إلا الاشقى كاياك درن موياني الذي اياندرني كذب حقي بيني وتولى جيثذي وسيجنبها وحا كدهران ادوانن الاطقى في عبسد بدنا الا عبدي الذي كي عب يتي يماله ما له مالك يس يتزك اسهو اسماعيل او اسلظيف فخيلمدي اسك ظاهر او ذنبي اسك ظاهر ومالي احد امسكن احدنا عنده اكثيفه من نعمه واح النعمه وسيو اباله تا توجال لغا ابال علينه مخو بخي الا ربي ربي يسوجي يسطلب كي سمي علاء اسر وجهه ال أر... يرباينه اركو ان ولا سوف يرضى رالب نغندونه كي قياماه لا تب ولا سوف وعدم سوف التصويف باليله واغ دمبه وقت قيامته لا سغا يرضى وخ لوغو ابaalmariyo nooxa u yahay u raali ka noqonto muuminiin tho danna hada way ku jiraana Abu Bakar amal ka والله sameey qofka soo amal ka sameeyay waa lamid way wala sawfa yarda qiyamah alla kaaga raali noqon ku tabxo ilahay bu ku siiy aragay indhu ku siiy dago ku siiy cuntu ku siiy rizqigaaga ba برك سيدنا يلوى والله سبحانه وتعالى